اللهم انصر اخواننا المجاهدين في فلسطين وانصر اخواننا المجاهدين في العراق وفي الافغان وفي الصومال اللهم انصرهم بنصرك اللهم وانصرهم في كل مكان اللهم انصرهم بنصرك اللهم انصرهم بنصرك, بنصرك وانيدهم بتعيذك